فكذب وعصى ثم أدبر يتعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنت شَدَّ خَنْقًا أَمِ السَّمَا بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا آمَهَا وَمَرْعَاهَا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 ووجزت الجحيم لمن يرا فاما من طه واثر حياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى وام من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جَنَّتُهَا الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا أَحَالًا يَلْبَثُ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَٰى